ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين إحصال ما لبثوا إحصال ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا.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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل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 بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهرون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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال بنو عليهم بنآ ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لن تتخذن عليهم مسجدًا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيبة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارثوهم إلا مراثا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 سرادقها وإي يستغيث يغاث بماك المهل يشوي الوجوه بأس الشراب وسائد مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما لا نضيع أجر من أحسن عمله أولى ك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق متكين فيها على الرايك نعمة ثواب وحسن مرتفقا. لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكاننا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 الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم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 من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسباء من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره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 أطرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا, ويقولون يا ويلتنا ما لها الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أهدا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بلي سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أف تتخذونه وذريةه أهليا أف تتخذونه وذريةه أهليا من دوني وهم لكم عدو بسر الضالين بدلا ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت نتخذ المضل نعذبا ويوم يقولن آتو شركائ الذين زعمتم فدعوهم فدعوه فلم يستجيبوا لهم وجعل بينهم موبقا ورأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقها فظنوا أنهم مواقها ولم يجدوا عنها مصريفة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 سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَطْعًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْهِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا اياتي وما انذرهم جزعا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقههم وفي وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَذَّبَهُمْ عَذَابَ كَبِيرًا بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى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 استطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقط فأقاما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 يأخذ كل سفيدة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما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 ويستخرجكهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تقول ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذ القرنين ويسألونك عن ذ القرنين قل سأذل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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا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 اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا عجنوه نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جاء له دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم ونفخ في الصغور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا فَحَاسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَا إِنَّا أَتَدَنَّى جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل لَّنُبِّئَكُم بِالْأَكْثَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 قَالُوا دِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالَةً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا قُلْ إِنَّمَا شَرٌ مِثْلُكُمْ يوحى